الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اظن وقفنا في المحاضرة الماضية عند الحديث عن الجمع بين فلت يدي ربي يمين والرواية اللي فات مسلم اللي ذكر فيها الشمال فقلنا ان الجمع بين الامرين ليس رد الرواية اللي قالوا فيها ذكر الشمال بسبب مثلا انكار او نكارة اللفظة قولوا هذا الحديث منكر او اللفظ شاز ان كان في العلة زي ما قلنا في علة افقادية فالامر ليس كذلك الحديث صحيح لكن لو كان صنع حديثية يبقى في الحالة ليد من ادرش نقول المحدثين في قواعدهم ان هذه القواعد مضعومة فيها لا هم اهل الصنعة واضراب المسألة فترى في المسألة تترمى ذكر اللظ وهذا الامر ياريتي الشيخ علي حشيش ونكون نحن يعني عن موضوع ده فأل النظر ثانيا منكرة من, من, من جهة الصنعة الحديثية هو يبدأ الشيخ يحققها طلبة العلم من جهة علم الحديث بقى اضرب وهذا يعني مطلوب خصوصا في مثل قبيل الجمع بين يديه كلفة يديه يمين وذكر الشمال لكن على فرض ثبوت الحديث قلنا بش أي تعارف بشبب ربنا السبحان تعالى ذكر في الأحاديث الأخرى يد فيها الصد يد رباه ملأ لا يغضها نفق أتحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السنوات العرض كأنه لم يقض ما في يدي يعني لم يقض ما في يدي للخير يبقى هذه اليد فيها الصد والصد واليال الأخرى فيها الميزان الميزان فيه العدل والعدل أيضا يوم يعني وأن الناس التزم العدل لعاد الخير على كل الناس إذن باعتبار أن العدل يوم والفضل يوم فكيف يا ربي يمين وإحنا قلنا عصتين في اليوم جاء من البركة ومن الخير فسنية اليمين في حق الإنسان يمينا لما يعود على الإنسان منها من الخير أكثر من عود الشمال لكن العضل يوم والفضل يوم وباعتبار أن الفضل أيمن من العضل كان فيه الذكر اليمين فيه الذكر الشمال لكن لا يدل على التشبيه الطاقة أنه المبدأ واحد وإذا حيبن من القاعدة القادم يعني تيمية استوفاء حقها بالشكل زيد في الرسالة الثانية نأتي إلى آخر ما وقفنا وإن كان القاعدة وإن كان قول شيخ سيما تيمية وان كان القائل يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها ماذا يقصد شيخ سيما تيمية دون المتفق على معناها ومصوص المختلف او اللي هو متنازع على معناها احنا قلنا ان اذا ورد السياق في حال البسن يأتي ذكر اليغاني Programscool يبدل على الكفى الحقيقية لله عز وجل تصور كيفية اليد هذا خارج عن حدود العقل وخارج عن حدود الالتزام أن تتصور ليد كيفية في كيفية نعم بس هل أنا أعلم هذه كيفية لا لأنني ما رأيتها وما رأيت لها مثيلا هتقول لي كيف يد الحق سبحانه وتعالى وكيف أعرفها أنا ما رأيتها وما رأيت لها مثيلا إذا ورد النص في حال التثمية فمن المتفق عليهم إلى صفحة قصيرة العزازال لكن لو ورد في حال الإفراد والجمع الأمر هنا متنازع واحد يقول لك لا دي بمعنى القدرة واحد يقول لك يد بمعنى النعمة فلما في اتياق الإفراد أو في الجمع فيش إشكال لكن ما تحاولش أنك تسوي بين التثمية وبين الإيه الإفراد أو الجمع لأن هذه النصوص إذا تنزعت على تحاول إيجاد نقول لك في حالة إفراد ماشي إنما في حالة ثلاثة ده متفق إنما ينفعش أقول ما منعك أن تذبب لما خلقت بيدي وتقولي اليد معناها النعمة فقد حصلت النعمة في نعمتين ونعم الله قال الله عز وجل عنها وإن تعد نعمة الله لا تقصوها ولو قلت اليد معناها القدرة ما ينفعش أقول ما منعك أن تذبب لما خلقته بقدرتي لأن قد تتطبي لك أحدها دين سواء واحد إنما تقول قدرتي وتقص هذا لا يصحي ايضا في قضية حيتكلم عنها الشيخ الثاني والتيمية في المسألة ايه النصوص المتفق على معناها والمختلف على معناها تقول ايه كان قال يعتقد ان ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المرق في الجميع فان الله تعالى لما اخبر انه بكل شيء عليف وانه على كل شيء قدير قال السنه كل سواء كانوا من السلف الصالح او حتى من الاشعريه من اهل السنه الاصطلاح المختصر في, في, في الاصلاح ما نحن لما بنقوله في المحاضرات يبقى نعني بالسلف الصالح لكن لما يقال اهل السنه والجماعه عندي اشعريه فقولوا المقصود بيه لكن الكلام اللي يقول اهل السنه وعينه المسلمين لما يتكلم عنهم كاينيه في يعني اهل السنه في مقابل الشيع والطوائف الأخرى المنهاركة زي المعتزل أو غيرها فيخشي الطرس أهل السنة اللي هم الأشعارية والثلف الصالح هنا يعني تيميات قد يمع بعض <تصفيق> معين قد يختلف ايه هو عايز يقول لي ابن وليس على طلع. لكن في اصطلاح نحن اللي احنا اتقلقنا عليهم من اول محاضرات اللي احنا عايزين يسمي الأمور بمسمياتها اهل السنه والجماعه هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعوا التابعين من صار على منهجهم هؤلاء هم اهل السنه والجماعه وهم اولى بهذا الوصف من غيرهم انما هتقول على الاشاعره او المتكلمين ان هم اهل السنه والجماعه لا هم سموا انفسهم بهذا فاللي يقول ان اهل السنه والجماعه بس صحيح انت اتبعته ان قلت اهل السنه على اعتبار ان السنه جريشيه مفيش اشكاك قال يقول لك دول دول ودول شيع فالمقصود بالسنة فما يقابل الشيعة مفيش اشكال وجهز المتنينة هنا باستخدم اهل السنة على اعتبار من يؤمن بهذه الاوساط المتفق عليها يعني هم قالوا ايه ايه ربنا بكل شيء عليه وعلى كل شيء قدير انتوش عارفين ماذا شعرية اثبته الصفات الثبوتية الصفات الثبوتية اللي هي ثانة سبعه فالثلاثه على عندهم قدره وتخصوا للاراده وتخصوا للعلم والثلاثه دول الا في الحي والحيله مدام يكون ايه سامع مبصره متكلمه هم اثبت العلم واثبت القدره مش كده قالوا ده متفق عليه مش تنازع عليه لكن في اليد قالوا لا ده ممكن تكون يد معناها قدره نثبت اليد ومنثبتش اليد اللي هيقول لك هنؤول ولا هيقول لك هنصور الا غير ذلك مما يقولون واحنا بنقول ان اهل السنه والجماعه اللي هم السلف في اليد يد حقيقيه لا نعلم الكيفية وهي بكيفية حقيقية يعلمها الله نجهلها نحن لأننا ما رأينا الله عز وجل ولا رأينا يد ولا رأينا مثيلاً ليده عشان نقول شباب ملا دا معتقد أهل الشمس والجماعة او معتقد السلام الصالح فأقول لك إنما يقول إن, إن الله بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير دية ظاهرها مراد في حق الله ولا ما هوش مراد خلي بالك قول مراد ولا ما مراد عند... عند السلف الصالح يقوله ايه مراد وعند الاشعارية مرضه يقوله مراد صح كده يعني هما يقوله مراد ايه لأنه هما يجوم في اليد وفي الصفات الذاتية زي الاستواء والوجه وقالوا لا الظاهر مواش مراد ليه يا جماعة الظاهر يقول لي عالك شبيل يعني انتو جئين في النصوص الخبرية دي وقالوا لا هذا مختلف فيه لأن الظاهر فيها ايه غير مراد طبعا نحن عارفين ان الظاهر فيها ليس هو ما يتوهمونه لان ربنا المال الرحمن على العرش استوى ارد استواه هو الاستواء سليمان تذكر هذا كويس ارد استواه هو ولا استواء سليمان قولوا يا اخوانا يبقى على العرش استوى مش سليمان عبد الله لو قال سليمان على السوى. السوى السوى السوى. سليمان. الرحمن على العرش ايه استوى يبقى اللي استوى هنا مين ربنا فيقول لك لا ده شغل سليمان يقول لك لا لأننا ما رأينا كيفية السؤال حق وما رأينا له إيه مثيماً فإزاي حكمت بهذا قول على الله بالعلم إذا في السؤال حقيقي بكيفية حقيقية يعلمها الله لا نعلمه إيه وليس في السؤال سليمان وليس هذا الظاهر من قوله الرحمن على العرش إيه اشتوا هو يقول لك يصير دي لصوص مختلف فيها لصوص سمعية تهم التشبيه والجسمية واخذوا نقص أوهام التشبيه أولو أو صادرون تنبيه خلنا بيه خلينا في النص المتفق عليه طيب زي قالوا العلم خلي بالك تبتنونهم العلم المتفق عليه ظاهرها مراد ولا غير مراد اشمعنا بيه مراد هم... أولا فتاة ألا ينصر في الزلم لو أثبتنا العلم إلى علم المخلوق دي فيه دي اشمعنا فيه قلتم ظاهرها مراد في حق الله ولما جينا الاستواء والمحضر وغير ذلك قلت لا ظاهرها غير مراد في حق الله شوفت بقى الزال تذكر فيك كويس القعدة أخي بقولها هوت لأنها درسناك القول في الصفات في بعض هتقولك كده أقولك كده ما الذي يكون منع واحد هتقول لا ده علم خالق مش علم مخلوق هتقولك بدي السواق خالق مش السواق ايه؟ مخلوق ودي حياة خالق مش حياة مخلوق ودي خدرة خالق مش خدرة مخلوق فكولك تقول لا هنا هوت الظاهر مراد والظاهر هنا غير مراد لا الكلام اللي ده هو الكلام يحتاج إلى عادة النظر بل ما يخص الحق سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه مما ذكر من صفاته وأسمائه لا يمكن أبدا أن يكون هو المربي المخلوق ولا الظاهر منه المخلوق ولجالك بأشوف العبارة كده انت كنتم يا أخواننا كويس؟ انا اعجبني صراحة الاسلوب اللي كتبه 200 فتنسيات تنريه على النقطة بيه ان هو الاخي تقوله النفسه متفق عليها الزهر غير مراد المختلف فيها المختلف فيها بتقوله الزهر غير مراد تبه المتفق فيها المتفق عليها كلها زي العلم والقدرة ظاهرها مراد ولا غير مراد والذول اتفق اهل الصنة وعلمة المسلمين على ان هذا على ظاهره وان ظاهره وان ظاهر ذلك مراد صغير رضو يبقى كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا يعني أنت الظاهر ده علم الخالق وعلم المخلوق لا ده علم الخالق تبش ما في السواء لما تذكروا تقول لا السواء من مخلوق ودا الظاهر منه والظاهر باطل ولاجم نأول ولاجم او نطوّد لغير ذلك شايف هنا بتقول لا ده الظاهر هنا المرد الخالق والظاهر هنا تقول لا مش المرد الخالق وكذلك لما استفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قراض حقيقة اللي هي الصفات الأسبات الأشعالية الصفات المعنوية لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عالم قدير يعني أنتم تقولوا لا هو إيه بالضبط نحن نجم نكون منهجنا واحد القول في الصفات القول فيه في بعض إنما هتقول الصفات دي ظاهرة تشبيه والصفات دي لا ظاهرة مراد الكلام ده موصحيح وكلامه يير مقبول على الإطلاق بل كل ما وصف الله نفسه به لا يخص المخلوق في شيء ولا يجد أن تتصور في وصف المخلوق لا بقياس تمثيري ولا بقياس ايه تفاكرين قياس تمثير والشمول ها تفاكرين ونفسه اوعي تنفس الأقيسة بي تمين يفكرني بقياس التمثير معلش ها الحق وفرع جاءتهم في حقهم جامع بعد قياس ايه والتاني <تصفيق> قياس كل على هل يجب ان يستخدم هذين القياسين في حق الله؟ لا لا يجب ان يستخدم الاسواق الله قال فلا تضربوا لله ليه الامسان لكن يستخدم الاسواق الله قياس ايه ودل حضرة متيمية حتى بعد شوية يعني اي مثل بيدرس السات الصفات بقياس ايه الاولى لا. وليس بالقياس التمثيل والشهور فكذلك هه؟ لا قوله الصفات قال قال لو اثبتت وقصوا الى انفسوا الاسواق وكذلك لما اتفقوا على أنه حي الحقيقة عالي الحقيقة قادر حقيق لم يكن مرادهم أن يكون مثل المخلوق الذي هو حي العالم وكذلك اللي قولي الكلام ده من مين الاشعارية ماذا كده دا أنا بتكلم داعي هو بين العالمين مين عن الاشعارية نقول فكذلك إذا قالوا في قولي وحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضي عنه يبقى لازم نثبت المحبة والرضاة لله عز وجل وأن ذلك ليس كمحبة المخلوق ولا رضا وإن الظاهر في حق الله مراد كما هو مراد في العلم وإيه والقدرة فاهمين يا إخوانا طيب وقوله ثم استعى على العرش نقول إيه إنه على ظاهره لما نقول إنه على ظاهره لم يقفض ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق ولا حبا كحبه ولا رضا كارضاء زي ما قلنا في العلم وفي القدرة وفي الحياة وغير الزلة من أوصاف الله اللي أشبته فإذا كان المستمع اللي هو الأشعر يعني هو يقصد إذا كان المستمع يظنوا أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين يعني فاكما يسمع استواء الله يتخيل استواء إنسان لازمه أن يكون شيء من ظاهر ذلك مراه يعني برضو هنقوله والعلم بص يبقى دا علم مخلوق والقدرة خدرة مين مخلوق اشمعنا جث في الاستواء وان كان يعتقد اما ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له لفي هذا الظاهر غير اكتواء والمحبة والرضا واضح الكلام طيب ونفى, ونفي ان يكون مرادا او ونفى ولا نفي ونفي ان يكون مرادا الا بدليل يدل على النفي يعني اقول لك لا ان مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في حقي وجاء ربك والملك وصفاً صفاً ماذا كده النص ظهر في حق الله ولا في حق المخلوق قول في حق الله طب لماذا تتصور ده في قول تعالى وجاء ربك الملك وشفا انصصى مجيء علي ومحمد ومحمود شايف شخصي بتحرص ستتسور من قوله وجاء ربك الملك وشفا انصصى استواء مخلوق وتقول له هو ده الظاهر انت في جاء اخصأت خطأك تبجيب فهيقول لك فالد انا عايز اصرف هذا الظاهر عشان ما اعش بالتشبيه فقول المجيء مجيء الامر وجاء ربك اقول جاء ايه امر فانت دلوقتي نفيت ان الظاهر في مجيء الحق مجيء حقيقي خشية ما تصورته انت في زجنك من استواء المخلوق يبقى انت لغلطاء وجايت الجنة كمان بان احنا نأول الامر انتاني يقول لك لو انت نفيت الظاهر بروك لازم يكون معا الدليل فلما يقول و جاء ربك الملك صفاً صفاً او الرحمن على عرش الثواء فاقولت انت استولى هل معا الدليل على مسجد استواء وتحويله الى لو كان معاك دليل حنقبل لكن والت ما معاكش دليل واستوى ما بديش أبداً في اللغة بمعنى استولى والكلام عليهم استوى معنى استولى لا تعرفه العرب ما قالش الكلام ده للأخصى من النصران يبقى في هذه الحالة أنت أخطأت ونفيت بلا دليل وتصورت خطأاً ما ورضت التنزيل في وصف رب العزة والجناس يبقى أنت وأعطف خطأ وجهل بيستموه الجهل المرتب مش جهل بسيط لا ده جهل فوجهل وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا يعني ما ينفي الظاهر المتبادر الى الزهن عندما يقول الحق سبحانه وتعالى الرحمن على عاصل التو ظاهر الآية هو ظاهر احنا مش فاهم هو ظاهر هو اللي فاهم غلط فاكنين انت ربطلتوا مساء الاب كيب ودايما تذكروا انت لو رحت الواحد بتاع المطعم وقلت له انا عايب طبق كشري خليني يا أخي تغير شوية الفول اللي احنا بهانا بفول قلتولي أنا عايز طبق ايه كشري او بلاش كشر خليني اجيب لك حاجة احسن فيه قال لك أنا عايز طبق جنبري حلو يالله جنبري او كافيار يالله ايه جا وقل لي طبق كشري او طبق عقص جنبري الراجل ديه اللي هو أبسط ما يمكن ولا لوه لا في العقيدة ولا في أي حاجة ما ببساطة بفترة وكيبه هروح يجيب لك طبع كشل يعني تبقل له هالطبع جانبنا راح جاب لك طبع ايه كشل اقول لك أسكين الطبع الساعة ما تطلق تعني التماسي بغبض النظر عن اللي فيه بالله عليك لقي واحد فترة سليمة وقال له سليم يعمل كده يعني أنا بقول لك فيل كبير تقول لي اه ده واقف على الشجره وبيطير اقول له ايه كل <تصفيق> اصل يعني في قبر مشترك بين الطائرين في ايه القبر المشترك ده موجود ودي موجود فتره مشتركه في مشتركه في الوجود اللي موجود يبقى الطائرين في اقول لك طائر كبير تقول لي لوز اللومه لا يبقى اذا في خلص العقل من فطره سليمه ليه لك انا عايز طبق جنبري فاتروح تجلو طبق كشري فاخلي واحد يمينا كده وشوف الراجل الصحر ومطعم حيني فيه حيدفعه وانه ال... ما رسل سمعت غلط سمعتني مش هيتسبه برضو مش قولي لكن لو بيقصد يا بي أخي يقولك انا عايز طبق جنبري يحدى طبق كشري قولي هو دي دي هو دي ما بيش اشكال مش ده بتحق الصبق وده بتحق الصبق انت ايه ما تفعل اتفهم الظاهر واتفرق من النصوص اخ بالك ازاي اظن اللي زي به مش مكانه يكون فيين؟ في مطعم في استبالي احسن من انك ليه خرم الدنيا يا اخي احنا نتكلم الفطرة ربنا يقول الرحمن والعرفة استوى تتخيل استوائل في ثلاث فيقول لك ما هو طامل استوائل يبقى فيدي اقول لك الاستوائل اما كلمة استوى من غير ما خصصها ما بداش تتطور منها معنى انا بيش واحد بقى وفص الناس اقول لك استوى ايه واحد يدخل النطع يقول له طبق ويفك طبق ايه هالطبق وخلاء طبق ايه يعني ما هو لازم تقيضها وتخصصها ان استوى استوى ايه اه اخي ازاي استوى محمد لا استوى عائل لا استوى الرحمن لا هو استوى قلاء يقول ان بيش حد من العقلاء بقول سيدي تقول استوى سليمان على عرشي فتخيل استواء مخلوق من خلال الشديد ان واحد قاعد على زي التالي انما اقول اه رفنا انا على عارف استوى اتخيل ايه بقى اقول لك ما عارفش. اقول لك ينزل منها كذا اقول لك لا يجب ان ده عندك. انما عند ربنا لاجم تشوف بعينك? او تشوف شوف له ايه? مسيف. وانسا نشوفه. ولا شوف كله مسيف. في استواء اه. في كيفية اه. شكل ايه بقى? نقول لجل مالك استواء ايه? معلوم والكيف. نجو واجه ماله بايه واجه بسؤاله عنه بلعف. العقيدة بسيطة جدا مش مستغل الكلام. معقد والحال هنا تكنت من عند الفطر فبتايميه بس محتار يعمل ايه بكل الوان الحجب وان القصر انه مخالفون فطرتهم عندما يقولون بان الظاهر هنا هو المخلوق لما احنا احنا في السنه دخلت المخلوق قامت يقول لهم لا اهو في العقل ولا في السمع المقصود بالسمع ايه كتاب السنه اللي هو النص السامع أو الخبر أو الوحي أو الآثار أو كل ده معني كتاب والسنة أو الوحي وليس في العقل ولا في السامع ماينفي هذا إلا من ما ماينفي به السائر الصفاة يعنيني نقولك إنто العقل ممكن ينفي صفة من صفات الله على الجذل نقولك العقل شومكن ينفي صفة من صفات الله على الجذل إلا إذا كان في أبناء دليل عن ناثي ومفي دليل عن ناسي إلا بالقرآن ولا بالسنة بل ربنا لما أصدرنا بادل أو الصاف فرادة منا النوم من دها لأن الخبر بيتطلب ايه؟ التفضيل يا ربنا أخبرنا عن نفسي وعن أسمائي وعن وصفي أخبرنا بهذا لكي لنوم من دها ويقول الناس لا اوعى تتد ويستنى بكلام ده دا تشبيل نزيها ربك وينش استفاد خالق ولك لا اوعى تثبت أن متحيز أي حدا فأتحيز فيها جسمية لأ ومين قال لك أنه أصد الحدد يتدلع على الجسمية وعلى التحيز انت فاهم غرط وعايز تخلي فامك يلزم او يلزم الناس كلهم لا خطا تتحمل انت انما الناس دي فطره لو جبت الواحد عندي ربنا يقوله راح منه العرش استوى يعني هو عرشي لكن ربنا اخبرنا عن كده صدق صدق ولا ما صدقش ومفيش واحد في صحابه النبي له ازاي يعني يكون على العرش ده لو كان على العرش يبقى محمود وكل فعل له رد فعل واللي السما فوق والناحيه الثانيه ولا الناحيه الثالثه وربنا ازاي بينزلوا اده هو مصدق خبر الله عليم ان الله عليك ما في شيء فيما اخبر عن نفسي لانه ما راوا الا هو مر او له ايه متلا نظير بيقول لك الكلام في الجميع واحد يعني انت لو نفيت وصف عن الله ده يبقى لازم دليل ولو اثبتت وصف وكل الظاهر مراد يبقى كله لازم يكون كل مراد كده مرضوك ولو قلت الظهر غير مراد لما أنت كده خلفت العقل وخلفت السمع وتعمم الكلام ده بقى مستثبت البعض وتمث البعض وقل لي حزب لا لا هذا خلي بالكم أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأدسان وهي أبعاد لنا كالوجه واليجي وَمِنْهَا مَا هِيَ مَعَانِمْ وَأَعْرَاقِ وَهِي قائمةٌ بِنَا كالتسمع والبصر والكلام والعلم والقدر دي من المضاق الى الله عز وجل ماذا انطلبت العلم يا رسولة كوي الله نعيذ في اضافة مخلوق اضافة صفع الى موصوف واضافة مخلوق الى ايه الى قائد يعني ما نقول بيت الله بيت الله أضفنا البيت إلى الله يبدو أن أضفت إيه؟ مخلوق إلى إيه إلى خط ناقة الله يبدو أن أضفت إيه؟ مخلوق إلى خط صفة إيه لموصوف حبالك إزاي معلش ناقة الله ونضفت مخلوق لخط لكن لم كلام الله وجه الله صفة إيه لموصوف نحن عمزنا نحن مسك لمول هذا بيت ينفع كان اضافه مخلوق لخالق ولا مرض مخلوق لمخلوق اضافه مخلوق لمخلوق لمول الموصوف لكن برضه اضافه مخلوق لايه لان كلامنا احنا مخلوق كده برضه انتبهوا الفكره دي سمو مخلوق لخلق لحق الله احنا فينا كله المضاف الينا مخلوق لخلق سواء كان صفه موصوف او كان والحمد طبيب في حيث كان يقسمون اسمه إضافة المعان والأعيال في شيء الزهن يدركه من غير ما يتصور كيفية قول لك فلان دا عزيز فلان دا ايه عزيز العزة دي, دي. لهاش الشكل عارف تتصوره ولا معنى أدركه من خلال أحواله مستمعاته معنى طب لما قولك وده فلان دي صفة بس يراها العينة في أضافة ايه اعيان يعني اشوفها بعين يبقى فيه اضافة معنى واضافة ايه عين قدر اشوف العين بعينة لابدني اضافة المعين اسهمها من غير ما شوفت يبقى اضافة ايه معان فيه اضافة معاني واضافة ايه اعيان فبولك الام مثلا صفاتنا نحن منها ما هي اعيان وادسان وهي اضعاب لنا زي الوجه لليك يبقى ما اضافت processo معاني ولا اعيان قولوا اعيان ومنها ما هي معاني وأعراض أعراض يعني إيه؟ يعني ملهاش وجود تعرف كمسكم أو تعرف كوكم نيش محسوس وهي قرئمة بنا زي السمع السمع قد يكون من إضافة المعاني والأعيان يكتم مع بعض فمن إضافة الأعيان اللي هو يبقى الحسة نفسه طيب ممكن واحد يكون عنده الحسة لكن ما عنده الصفة اللي هي بتاع المعاني ان نفسه ما يشقدر يسمع انا مش قادر هو عنده صاحي السمعة لكن انت فعلا هو بيسمع اللي دي من اضافة الايه المعاني مانش قادر ادرك ازا اقول لك معالك ازا فلان ده ما بيسمعش بناك ازا اه يبقى ممكن يكون له قدر لو اعذانوا لا يسمعون بها او لو اعذانوا لا يبسونا ايه بها يبقى وجود الصفة الزاتية من اضافة الايه الاعيال وجود الصفة المعنوية من اضافة ايه المعاني ولذلك الشعرية بيسموا الصفات السبعة صفات معنوية لكن الصفات السبوتية المعنوية على ان احنا نتخ... نتصورها وندركها بالازال لكن ما نتصورش كيفية معينة ليه ظن منهم ان لو فيه كيفية اللي حكيمة شبه من المخلوق تخليك وضعين دي وضحة دلوقتي بيانها زقا من منها ما هي اعين واجسام وهي ابعاظ لنا كالوجه واليد ومنها ما هي معاني واعراض وهي كلمه بنا تسمع والبصر والكلام والعلم والقدر ثم ما ها اضافت ايه أي العين وقع المعاني قلنا دلوقتي السمع ممكن يطلق على الاذن فيبقى اللي اضافته الاعيان النثيفه بعينك لما اقول المعاني بقى واحد يكون عنده الأذن لكن ما بيسمعش لنطرش فقوة السمع دي حسة السمع اللي بيشعر بيشعر, بيشعر بها هو عنده الأشياء موجودة لكن معطبة بيش قادر يسمع هو لكلام ده هو لهم آذان لا يسمعون بها لا يستجبون بها فلان له عزة فلان له حكمة تعرف تصوف الحكمة فلان عنده علم تعرف العلم في أنا حتة وإن كان دلوقت العلم ده بتسهات يعني بتشاف ازاي؟ يعني هم دلوقتي عادين يتكلموا على مسألة العقل وكذا انه يدخلوا ادهز على على مخ الانسان ويحطوا عليه اشارات وترددات ويحاولوها المعلومات والمعلومات بيحاولوها الاشياء تانية زي الجهاز اللي فيه كشف بيكشف الكذب بيكشف الكذب ازاي يعني وان فالما هي ترددات معينة ترددات بتيجي و... لما تشعلوا سؤال فتيجي للنبضات اللي بتيجي يحصل فيه قطعي تعرف انك ازاي ياخد بلت ازاي؟ الاستدلال على التجارب واحيان بتصدق بنسب كبيره يعني الجهاز ده بيشتغل بطريقه ان يكشف اللي تدل على وجود معلومات او عدم معلومات واحنا اصلا اي معلومه فينا سواء كان سم. اني سمعت واحد بيتكلم فالمعلومه دي بتدخل جوه تدخل جوه على طول العقل بيحللها ويعمل لها ملف ويروح يخزنها في الذاكره في الخلايا اللي موجوده في مخ الانسان زي ما يكون الكمبيوتر بالظبط بياخد المعلومه ويروح يحيه في, في الهارد ديسك ويضل متعاق وانا مش شايفه ما انت لو فتحت الهارد مشكلة برضو لكن لو حقيته على كمبيوتر يعرف في إراءه ويطلع لك المعنوات على الشاشة سبحان الملك يعني إيه القطر إحنا فينا إحنا عايزين أهو بثانية بحاول يقرب المسألة يا أخوانا مش هل تنطين الفرق من المعاني والأعيان ثم إن من المعلوم أن الرب الرب من أكتبه قال أكتب أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل يمسلمون هو هارض هنا للمسلمين لاش عريض طريب هو هارض هنا لاش عريض هو, هو ليه من تيميع يتصرحش هنا ثني يعني ليه يذكر قال ليك ويهاي ليه من مثلا قول اهلي السنة هو هنا هارض هنا لاش وإن كان يستخدم مصطلح عهل السنة ويربغت ثلاث موطل ثالث لم يقل المسلمون هو أرض المسلمون هي الأشعرية لبقى لأن كان الأشعرية من القوة في وقته بحيث من خالفهم اتهموه وحاكموه وسجلوه وده اللي حطر نقيم وربنا منع على هذا الرجل بفهم سليم يعيد الأمة إلى شبابها زي ما كان في عهد النبوة في قضية أن يرجع الناس كلها لتصدق الخبر وتنفيذ الأمر وياخذ العقيبة البساطة فلما يقول لا الاشعارية يعني انت تتهاكم من الاشعارية بقى طيب هاتو ياخدوه يحطوه في السيك هم هم القضاء قوله ده مشبه اخو اخو اخو ده راجل بيشبه ده راجل مشبه عليه المصائب السوداء في الاخر هو طبعا هو بيعذرهم في مسألة انه ليش فهنين صحيح يعني مثلا هنا يا اخوانا اما تيجي تقول لواحد تبديله طبع جانبري ويجيب لك طبع كوشان يبقى هذا الشريم من فطرة ما تقول له فيل كبير فيتصور صائر كبير أنا أقول له دي وكل الأمور في إيده والقوة والسلطة في إيده يبقى ما فيش غير التعامل هو بيتكلم عن وكلام لم يقل المسلمون ما يجي حكمه ولا حاجة اللي حاجبه الكلام بتاعه لم يقل المسلمون أنا بتكلم عن المسلمين هم طبعا تهمين قصده وعلى فكرة الناس كتير جدا جدا ربنا هدها على يد الشيخ الثامنية منهم وحتى الذين حاربوا وإن كلم سيمية التسليم له معناه إنه هم مكتوا على ضلال في اعتقادهم في الحياة واستمروا على ذلك القروب فلو قالوا كلام سيمية صح يبقى معنا كده الناس جاياني زمانية تستطيع عضلال ولا يا وانت كده حتضيع مكارثنا زي واحد من إخواننا شيخ من المشايخ بيجي على طول في قناه الفضائيه بيحفظ الناس قران وصوته جدا انا بقول له يا شيخ دلوقتي ايه القضيه بالظبط انتوا عارفين دلوقتي قضيه الاسماء الحسنى خلاص المساله دلوقتي واضحه والاسماء معروفه قد ايه ليها والاظهر واضح عليكم فالاسم على طول مضمون اقول لك على حاجه لو اخواننا دول قالوا لان هو بيشتغل معاهم عارفه ولان قاعد معاهم كل يوم طب وده معناه لو قلنا الاسماء لماذا؟ سألتكم فاني بقالكم بقالتش أنا محبش برش في الموضوع ولا نظر فيه ما معنى كده خلاص لا والله لهو عم بشتين حاجة احنا كده كده كده الاخ بقول لي معناه انها كده بتشتمه بقول انا مشتمتش حاجة لاني بقول لهو الاسماء هي وقدلتها ازاي فقال هي القرية كده لكن هم في قرارة ان فتن اذا ارادوا ان يتعبدوا الله اولوه ولا بعيد يسميه حيثميت اي اسم طيب هي تسميه بالتعهد ليه اسمه ربنا والسنه ولا اسم دلوقتي من الاسماء المشهوره اللي معارض ده ليه هنا الكلام هو بقى مع نفسه زي ما صرح لي يعني اظن من من المشايخ اكبر واحد مسؤول وراش مجموعه منهم هل انا معاك وفين اللي انت انتم صح وما تحملتش مسؤوليه كلام ده قدام ربنا لكن في ظروف ما اقدرش ادني اي اقول للناس علينا الناس الكلام قاله صراحه هت. انا ما اقدرش اقول الكلام ده ليه الجماعة الناس يقول له اختبوا فيهن ومطينه بتاع بيه امر تاني لكن انا منحة الحق اتعبد الله عز وجل بما سبق بكتابي وفي سنة رسوله وانا مع قلبا وقلب. ولو سألني يوم القيام اقول انا مع الحق فهي المسألة بكده فيه ضغط اخرى بسبب الجماعة اخرى فالشخص عيسى بيبان لكن لو واحد عايزه فيه مثل حق. ربنا سبحانه وتعالى حينصره وهي المسألة لاحظ شابات تانية غير هذا الامر الامر لا ما يعزرش. ما يعزرش يعني أنا بقول لأحد الإخوة لو إني ملك الموت نزل بالوقت وخدني وخدك وأثنى قدام ربنا سبحانه تعالى وقال لك لما منعت أن يعرف الناس والأمر تقيدك الأسماء الصحيحة التي سميت نفسي بها في كتاب وفي سنة النبع على الترسلات هل تتحمل هذه المسئولية أنت أمام الله قال لي والله ما تحملها بقول يا رب والله أنا ظروفي وغضعي بتاع وأتحذج بك لإنما ما تحملش مسئولية إنني أنا في إيش ورق في فرام ربنا الكلام ده هوك والله أحزنني لكن أيام كان هم قالوا الأمور لاجن تنشي التدرج وأنا معهم كتير أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ أه؟ في كده صراحة كبيرا أنا معهم في أن الأمور لاجن تنشي التدرج لأن عامة الناس انت فا كده من تيميه كان بيتكلم الناس بهذه الطريقه على كبار ان الامور الحمد لله دلوقتي لا كان تيميه حد يعرف في عقله ان هيجي وقت بالالقاف تكون موسوعه على الكمبيوتر مش في تيميه في تيميه في عقل الحبيب بل تيميه في وقت ما ظهرش فضل اللهم ما يعني يوم ان ما كان شكل تيميه ما استطاع أحد إنه هو يصل عليه بسبب زحم الناس سواء كانوا مخالفين أو كانوا موافقين واللي حاكم عليه بسجن يومها هرب لإن خايف لو راح ولا شافه النفح الموتود يعني هو نفس ساعتها راح لجع في أي مكان لإنه خايف مع أنه كان قاضوا وكان وضعوا ما شاء الله ساعتها خايف يقول لك الناس ساعته عرفوا فضل الرجل وأنا تسببت في مقتله بسبب سجن أنه ماتت فلو شاهدوا سعيدة عملوا فيه ولا مذرا وما حضارش فالأمور يخلنا مستادة إلى إن أهل الحق ربنا حينصرهم وذي ما قال ربنا سبحانه وتعالى تقب الله لأغلبنا أنا ورسل نبدأ عن كلامنا لم يقول المسلمون إن ظاهر هذا أغل المراد يعني هل أهل من ظاهر الحياة والعلم والقدرة دية مرادة ولا بالمرادة أهل المراد ها؟ نحوه بش هو قصده هنا ايه يخص نيم انتو بتقوله دلوقتي في الحياه والعلم والقدرة الظاهر مراد ولا غير مراد قولي بقوله ايه بقوله غير مراد لا ما هو التى بقى انتو بنتش معانا بقى الصفات السبعة الصفات السبعة بثبوتية بقوله الظاهر فيها ايه مراد مبيت الصفات دي نصوص مهمة التشبيه وكل نص اوه ما التشبيه اقوله افا وبرمتا هو لسه في السياق بيقول لك اهو ركز ركز غلطه انا كده ان ظاهر هذا المراد لان مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا ما حدش قال الكلام فكذلك لما وصف نفسه بانه خلق ادم بيديه لم يوجب ذلك ان يكون ظهيره غير مراد لان ما ذلك في حقه كمفهومي في حقنا حد امثله بل صفة الموصوف تناسبه يعني صناعة الإنسان بيده ليس كصناعة الله بيده صناعة الإنسان بيده تناسبه وصناعة الله بيده تناسبه فالظاهر هنا غير الظاهر هنا لأنه هنا خاصة المخلوق يعني لم يقول مثلا بنتاني يقول لما يقول جاي بعد شوية و. إن ربنا سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض او خلق ادم بيده طيب احنا لما نيجي نسمع هادي بيه يحتاج لايه زنبيل وفاس واشياء ونكشر ونعمل وفتاع يبقى ربنا لما يصنع الانسان يحتاج الى متى هذه الاشياء تعالى الله عن ذلك يبقى علم ان الظاهر في حق الانسان يناسبه والظاهر في حق الله ايه يناسبه فلما تقولي الظاهر غير مراجع يبقى كلاما كلام بقى بل الظاهر مراد ولا يعني وصف مين الانسان اللي انت بتتصوره واضحه النقطه دي فاذا كانت نفسه المقدسه ليست مثل صفات المخلوقين فصفاته فصفاته كذاتي ليست ك... صفات ذاتي او زي صفاته كذلك ليست كصفات المخلوقين اه صفاته كذاتي يعني الحكم الاختصاص الحكم ايه بالزاد. ليست صفات المخلوقين ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه كاللي باكم العبارة بيك موخبر الشيء هو قد يقول إيه حكاية نسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه يعني دلوقتي في كلام الشيخ سيمتا ميلا يقول القول في الزاك فالقول في الصفة فمن أثبت الزاك وقال ليس كمثلي شيء من الوثبت الصفات وليس كمثلي شيء طب افرض في بعض المخلوقات عندما تنظر الى الاشياء من نحية النسبة من نحية ايه النسبة يعني القمر بشوفه الزاد بشوفه فوق مش كده برضو اه انكم سترون ربكم كما ترون ايه هذا القمر طب بنسبة الرؤية بالنسبة للقمر القمر بالنسبة ليه بشوفوا بصفة ايه او بجهة العلو خلاص طب ربنا شبحانه علم يخبرنا ان نبعد خلاله وربنا يقول دون يوميز النظرات له ربنا نظره انكم سترون ربكم كما ترون هذا ايه القمر فانا هشوف ربنا شبحانه وتعالي هشوفوا ابجهة ايه العلو وبرضه النسبه هنا غير النسبه هنا صحيح هنا وثفيه نسبه وفي هنا ايه نسبه بس الظاهر هنا غير الظاهر هنا نسبة القمر بالنسبه لك في الدنيا تختلف عن نسبة الحق بالنسبة, بالنسبة إليه في الأخرة لأن في ساعتها أنا ما عرفش الكيفية إزاي ولا أعرف وضع الإنسان هيبقى إزاي ولا مقاييسه الزمنية والمكانية هتكون إزاي انما القمر بالشاب بالليه حد يشوف القمر بالنهار لا فعشان تشوفوا الأمر لازم يكون بالليه ويكون عشان البدري الأسللة 14 أو 13 و 14 و 15 يشوفوا يعني قريب ومكتمل مش إلا برضو ها فيه كانت كم في الشهر ما هو يقول لك هو ونسبة ثبت المخلوق إليه ظاهرة في حقه بالنسبة للقمر وكذلك نسبة صفة الخالص الى المطلوب في الآكرة ظاهرة في حقه وهذه ليست كأفة زي ما قلنا العلم ليس كالعلم والحياة ليست كالحياة سأقول لي دا في حق الله له دا ظاهرة في حق الله وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه يعني ليس الحق القمر وليسك نسبة رؤيا القمر كنسبة رؤيا في الانسان لربه يوم القيام هذا المقصود من كلام 7200 لان ايه العبار اللي سفقها 200 بيستردتنا ان احنا بنيفهم كلامه في مع ايه احنا يعني نقعدون كلام كتير عشان نوصل للفهم الاراضي لا احنا عايزين بقى الطلبة ناوش تلكم فيه ثلاث اقيسة انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر دا قياس تمثيل ولا شمول ولا اولا اولا أي مثل يدرب في حق الله بقياس الإيه؟ لكن لا يجوز قياس في التمثيل الشمول يعني إذا كان الإنسان يرى القمر في منتهى الوضوح إنكم هل, هل تضامون تضامون يعني الضير وهو العدل هل تضامون أي الحقق الضير أو عدل حال رؤية القمر ليلة البدر ليس دون أو في رواية هل تدارون ورواية هل تدامون ورواية هل تدارون ورواية ربعة هل تضامون اكترق بينهم ايه هل تدارون يعني يلحقكم دراب هل تدارون هل يضر بعضكم بعضا ويزحمون اذا رأوا القمر لقف البجر طب هل تضامون هل ينضم بعضكم لبعض ويتكاثر عشان ويزحم اللي يرى القمر ولا القمر أي واحد يشوف أي مكان القفض نفي هذا عن رؤية القمر كذلك نرى الحق سبحانه وتعالى بس تكلمت كذلك دي قياس تنسيل ولا قياس أولى أول. وليس معناها تشبيه رؤية برؤية من داب التماسل إن الأمر سيكون كده لا ربنا سبحانه وتعالى كيف سنرىه الله أعلم لكن هل سنرىه نعم رؤية علمية وانبو رؤية علمية ليه؟ لأنه يقول لا في جهة الاشعارية يقول رؤية لا في جهة يعني ايلا في جهة؟ أقولك حاتف؟ طيب ازاي؟ ده مش في جهة مش في جهة إزاي يعني يعني حاتفه فوق ولا تحت ولا جمال ولا أكتب ولا, ولا, ولا حاتفه فوق أي عشابين جهة من جهة إنما حاتفه ازاي السلام ده يعني؟ قولك احنا حاتف الله لا في جهة. نراه ولا نسبة الجهل تبقوا انت ما تقول نراه خلاص والله اعلم بكيف نراه لكن بس يقولك لا في جهل ان هو يقولك يلزم من رؤيه لان بيقس رؤية على رؤية قياس ممثلة مش قياس اولى اخي بالك ازاي ولزلك احنا نقول لابد امتعد بالعلم اللي بترس عقيدة ان ما كانش واضح عنه قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاولى بمنتهى الضبطة يبقى مش حيث مع عقيدة يسمع النص في القرآن عن الله يتخيل تخي المخلوق ويسمع النص عن المخلوق يا خبالك ازاي تقول اخلاها ربنا مواش كده فسيؤدي الى التمثيل والتعطيل والتكييف والتحريف والكلام اللي احنا قولنا كله والذلك انا انصح طلب بالعلم اخواننا اللي هما ما حضروش قبل كده معانا من اول شرح رسالة تدميرية ان هما يحضروا الدورة بالفعل عقيدة اللي موجودة في الشمس في الجمع الشريف دارون لأننا هنبدأ فيها بصلاقة الأصول الاعتقاد بحيث يستوعب في أقل ما يمكن من الوقت وبكلام المركز فأنا بقول صباح العلم يحلقوا على هذا ليه؟ عشان فيه فهم على الأهل كيف أنت فهم صعب نعم نبدأ لموضوعنا فشبه الرؤية بالرؤية للمرأة بالمرأة واضحة دي ولا لا؟ طيب نرجع بقى القاعدة الرابعة ما المقصود بمنطقي يعني نسبه رؤيتك للقمر القمر عندما تراه بالنسبه لك تخبارك ازاي بالنسبه لك القمر انت واقف القمر في العلو يبقى نسبه القمر لك فين في, في العلو مش كده طب نسبه الحق لك عندما تراه في الاخره فإذا الرب قد اشرف عليهم من فوق يعني عارف كده فاحنا سنه الله ظريف في العلو يبقى بالنسبه لينا في الاخره ليس كنسبة القمر بنسبة لنا في الدنيا ليس المنسوب كان منسوب هم تحكيت النسبة لها؟ نعم هي العبارة يعني متينية قالها تعمل ركة فعلا قول لك ايه ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخلق إليه لو قال إن الظهر هنا هو الظهر هنا وليس المنسوب كالمنسوب لما يقول ايه الظهر هنا غير الظهر يا ما هو التشبيه ده بقياش قول لك او فشبه الرؤية برؤية بقياش الأولى للمرء بالمرء بقياس التمثيل شو زجاج؟ يعني الوحدة لكي يبقى معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى خليكوا اياه لو قلنا بقياس التمثيل وده كلام باقي اقول لك تموحنا لو قلنا انكم سترون ربكم سترون هذا القمر فيتخيل ان ذات الله مدورة القمر يبقى ده استخدم قياس الاولى بقياس التمثيل وده غلط ده بيشبه رؤية برؤية مش مركب مركب. زي حادث الصورة. خلق الله وادم على ايه? على صورات. هو بيوضح لك قبر مشترف مع ايمانك بالقبر الفارس. فاحنا قلق الله وادم على صورات في عبارة قلناها يا ولا انفيتوها. ايه? العباطين يقول مال شيئين إلا بينهم قدر مسترخ وقدر مستارك فمن نفى القدر مسترخ فقد عطل ومن نفى القدر مستارك فقد نسل وإن قلق الله آدم على سورته في القدر المسترخ ليوحد الله في القدر المسترخ المعلومات دي لما واحد يتكلم في حديث السورة قل له قيمة دون أنا أذكر واحد مسترخ من الإخوة اللي هم بيحضروا هنا بيتابعهم راح قال العبارة دي لمين لواحد من المشايخ اه انا اعرف كريمة الدكتور عبداللطيف العبد كان بيناعيشني في الدكتوراه هذا اسم العقيدة في اسم الثلثة في در العلوم فبتكلم على حديث السورة فالأخذ حفظ كلمتين من هنا قال له يا دكتور الحديث السورة ربنا سمع تعالى خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك ليوحد الله في القدر الفارس وما من شيئين إلا بينهما قدر المشتعة وحضر المفارق ثم نفر قدر المشتعة فقد عقل ونفر قدر المفارق فقد مسه والله يقول لي ليك الدكتور وقف قال لي مين قالت ده؟ انت عرفت كلام دا من ايه فقال لي احنا من احضر لدرس التعبير وكذا يعني قال له دا من اذق ما يمكن ان يقال في التعبير عن نساء هذا الحدث قال الاخ بقيت مبسوط <تصفيق> <تصفيق> يعني ان عارف حاجة. شخص الدكتور علي تكلف بها فترة طويلة والطلبة برضو مش واضحة الامور عنده فقاله في 200 دول الحمد لله اشتراعي المناصر ولذلك احنا بنقول العبارات ديت لو انت قلتها لأي واحد مهما كان بالجت تخصص هيحترمك ويعرف انك تهم كواس ديت فمعنش يا خيانا ضد بعض الاخوة يقول لك الدكتور بيركس ان لازم يحفظنا العبارات لان عارف اهميتها دي مش طيب. القاعدة الرابعة سهلة وإحنا كلمنا عنها بتين القاعدة الرابعة يقول أن في الوقت بيحصر قواعد القواعدية بننصح برضه قنة اللي عايز يختصر القضية ويفهمها كلها يرجع لكتم مختصر القواعد الثلاثية في الصفات الربانية كتاب حوالي 40-50 صفقة لخصنا كل سيدة تدميرية بس بأسلومه بأخصر يستقبل العام والخصر وبهذا وهذا يتبين بالقاعدة الرغم وهي أن كثيرا من الناس هو أغضب النفس هنا برضو لا شعرية وأبني منهم المعتزلة طبعا أخبرك إزاي بس تقول المعتزلة فلما ذكر أربع نقاط أحدهما والثاني والثالث والرغم جماعتهم شايفين عندهم كده إبا هو أغضب العشعية على طول لأن المعتزلة وقفة عام بالنص كثيرا من الناس أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها طيب في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها لذلك هنا أشعرين وما تردين أو كلها يبقوا من معتجر يعني يتوهم أنها تماسل صفات المخلوقين فشعك ما ربنا يذكر وشفه يذكر هو وهو يتخلصه وصفه مين؟ المسلوث ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه احنا قلنا الأول هو بيمثل والممثل يجشد صورة لربه يجعم أن النصوص تدل عليها بشكلة برضو وإحنا قلنا الممثل يعبد صالما ما بيعبدش ربنا الممثل انت بنت تخيل صورة وعبدها الحقيقة خير كده خالص والنصوص غير اللي انت فهم أو. فيقع في كم نوع من المحزين في اربعة انواع من المحزين اول محظوظ انه هو في الاول مثل مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظمى ان مذنون النصوص هو التمثيل يعني ساعتني اقول الله الرحمن عرص السواء يتخيل انسان ويبقى وجه ربك يتخيل وجه انسان ويقول لك هو بزهر يبقى هو الاول مثل فلما يلاقي الصورة ماهيش متجمة معاك زي ما الرازي قال في كتاب أساس التقديس لو أتبتنا هذه الظواهر التي وردت في القرآن في الصفات الله فيلزمنا أن يثبت إنسان خلي بالك بقى إزاي ربنا بتكلم عن إنسان ولا بتكلم عن نفس إيه لأفناء نسبة له وجه واحد وفي ذلك الوجه عين واحدة هو يبقى هو قاعد بيرسم صورة من النصوص كأنه بيعبد صنم بالضغط مش بيعبد الحق حانة عالة والذات المكلمين يقول لك الممثل يعبد ايه صنم فتخيل في النصوص بسبب سوء فهمني صورة لربه ليست الحقيقة اللي هو رفضلك على النصوص يبقى اذا افضح فهيلاق الصور لك لا يقول لك لا نرى شخصا في الدنيا اخضح من هذه الصورة المتخيلة يبقى هو في الدنيا؟ لأنه هو شخشل في الدنيا قال لا. هو رب أنه عن شخص في الدنيا؟ ولا بتكلم عن نفسه؟ شو بتبقى الزال؟ يبقى بيأخذ النصوص اللي هو في حق الله ويفضط على مين؟ على الإنسان ويلاقي الصورة وحشة فيقول لك لا مش ممكن تكون نصوص كده ده بنعمل ايه؟ نعقله نعقل يعني ايه؟ ننفيه بس احنا قلنا نافي الخصنية لأنه هو يريد أن ينزل فتموه تعقيلة لكن لو كان عنده سن ولذلك سينيه قال ده ظهر معطلة مصطلح التعطيل على اساس ان هؤلاء لا يكفروا بسبب ايه حسن يجيتهم 22 رجل ربنا فضلوا في ثانين لكن هو مثل ثم ايه سيقول لك الثاني انه اذا دع ذلك هو مفهومة اللي هو التعطي اللي هو التمثيل وعطله بقية النصوص معطلة عما دلت علي من اثبات الصفات اللائقة بالله كده برضه اقول لك لا لا لا اوعى هتتخيل ان هو يعني مش على العقل لا مش على العقل لو وجهنا نروح له ان هو يدي لنا روش يلا ازاي لو كذا لا مش لو كذا يبقى انت بتتكلم عن ايه عن واحد موجود ولا مع مفقود معدوم فاذا المعطل يعبد ايه عدم انت فين فين الاله دي اوصفه مش نعرف واحد لازم اوصفه فبقول لك اله انت را... ليك اله اقول لك هي له اله له ذات وله ذات ليه يقولك لو انا وصفته يبقى شابه يعني ربنا ما نصفه ولك ما نصفه وده الكلام المعتدد فالشخص بيوم ده حدثبت صفاته لابنة فيها يعني تغضى واحد قبلك مسترع يقولك ازيك يا أستاذ خلالي راجل محصره مكويه انت ملكش ولا اي صفر أخي بولك ازاي يا راجل تتكلم ازاي لك والله انا نفس ان انا حافظ عليك ايو اعتغال مني ده انا عصب كويه تمام يبقى يبقى يوسف على الاطلاق خلي بالك ازاي ولا ليك اي صطر ولا حد يعرف ان انا في خليك كده اهو عشان تبقى ايه متحافظ عليك كويس مالكش اي صوت على الاطلاق طيب وانا والله ما انت خالص يا حاجه ما تعرفش مين انا انا نفسي مالي بس محدش اتكلمها ابدا انا كده حاجه كويسه محدش يعرف ان انا في حاجه احطك في عليك عشان في صفة ما فيش اي صوطه واحده ما فيش حاجه كين حرارك خالص بطوله لا انا بحفظ عليك المعطل يعبده ايه عدمه والممثل يعبده صنم يبقى انت دلوقتي كاين انت عايز كين بشخصيه والله انا بحفظ عليك اتفعبتين باني ايه لما يكون واحد نفع تسير منشير قولك بس اعادوا البيته وقفلوا عليه اككلوه وشربوه اتناموه هو الارض المشألين ماشو كده انه لا وقفوه ما خليش يتكلم تقريبا على خطة إذن لك الله الآن أنا عايزة حفظة دي مش محاوظة عليك دي معنى كل الصفة تي فإعدام الصفات أو تعقيل الصفات مش مادحة أبدا ولا حسن نية ولو منظمنا أن هذا حسن نية يبقى فطرة وماشي فطرة حوية أبدا كذلك برضو يخلنا؟ ما تخيل كده واحد ياردك في الشارع وانت رجل بتحبه بحضنة زيته فلان والله يعني ميكس شوفك من زمان انت رجل محترم وكويس وكلمة حتى محترم واسبت للصفات طيب انت رجل ما شاء الله مالكش ولا اي سنطة عندي بتضحكوا وانت رجل تضحكوا عنه اهو اه تتكلمش اه. عن الحاجات دي يا انت الله عن المعاز عن خدماتي يا اخي اتكلم كلام كويس يعني صحيح ممكن يكون واحد لون مش اكتر وكده يعني فثاني شيء ان وجود الثقل دوت ممكن يسحب المكان من تحته لك لا مش هو عشان نقوله ما عارفه قاعد خلاص انتهى نرجع يعني قلنا في الصفات يا ساتر الله دي احنا وصلنا ايه انه اذا جعل ذلك مفهومه وعطله بقيه الصفات معطله عن ما عليه من اثبات الصفات اللائقه بالله فيلقى مع زنايتي على النصوص. زنايتي على النصوص ايه? وظنه السيء. لأ فانه هو ظن فيها التمثيل. وجنى عليها لانها لا تدل على ذلك. الذي ظنه بالله ورسوله. بالله ورسوله. حيث ظن ان الذي يفهم من كلامه ما هو التمثيل الباطل. يبقى وقد عقصن ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لين ربنا أخبرنا بأس الصفات عشان تؤمن بها والمعاني إلهية لائقة بجلال الله الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله عز وجل بغير علم سيكون معطلا بما يستحقه الرب تبارك تعالى إيه بل أول هو... هو مش عارف لأن دخل له إيه إنت في أنت غلق مش لا وعطلت الصف ونفلت يبدأ هنا حاجة ثالث حاجة عالف يخلي الناس يعملوا زيها ومشيك ده هو بات يأولها ويحاول يصرفها إلى التشبيه بالمعلومات والمنقصات الأشياء اللي هيتكلم عنها عشان خليت عليها نوع أشغلات هنا نفهم للرغب أصوال قاعدة كلها متماشرة أخذ بالك إزاي فهي القاعدة بسيطة يعني القاعدة ديت ما تخدش وقت كتير نحن بقى نجي قرابة الساعة كده ايش خدها <تصفيق> المتر متعطر وعشان توصل فاشعة ولا شعة ولا شعة ولا شعة طيب أن ينفي تلك الصفات عمي الله عزيزان هناخد الرابع بس فيه. فيكون معصولاً لما اسمحكم الرب تعالى الرابع أنه يصف الرب بمقيد تلك الصفات من صفات الأموات والجمادات أو صفات المعتمات اللي هو التأويل بغير دليل خلينا نقول تحريف هو ان كان بدليل نحنقول على تأويل بغير دليل نقول عليه إيه التحريف يبقى بس خلي الهكاة هينة شوية كده يبقى هو إذن دلوقتي نقدر نقول التأويل بغير دليل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل لأنه ما حرف إلا بعد أن عطل وما عطل إلا بعد أن كيف ومثل أزوم العبارة بحفظ مهب لكده مش كده برضو ويكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقصات والمعظومات تعرفين يعني مثله المنقصات والمعظومات لك ربنا سبحانه وتعالى له حي ولا بيسمع ولا كذا دي مع الأشياء منقوصة إذا كان الكمال في أن يسمع فتسبب لي أن يسمعش خبرك إزاي وعطل المنقصة عما دلة عليه المنصفات وجعل ما هو التمثيل بالمخلوقات فيزمع في كلام الله بين الإيه؟ بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في اسمائه واياته هيكلمها مساله العلو دي انا واف عنها دلوقتي الى المحاضرات لو في سؤال ولا حاجه مهم نجاوب عليه بسرعه ما فيش في بعض النسخ من شرح العقيده الطعوية في التنمويه على فكره التنمويه لغايه اخر محاضره اللي فاتت نازله على موقعنا على الانترنت 32 محاضره المحاضره رقم 33 موجوده اللي ينزلها من النت ينزلها موجود على الموقع فالردوان في بطنبين هل نستطيع القول بأن الدليل على فساد قولهم أنهم لا يتصور ذلك عندما, لا يتصور ذلك عندما يقرؤون الآية التالية وديئة يومئذ بكهنم يعني هو مش قادر يتخيل لك مجيء جهنم حقيقي إنما مجيء لا ما حقيقي هذا الأخ اللي يقوله كويس معلومة حلوة فإنتم اللي أصدر يعني هو الوجيء يومئذ وزاء رابطة النقصة هو الوجيء يومئذ بجهنم كان مجيء جهنم بيكلم عن اسم الاعجي لم يرد عليه نفسه بخلاف العزيز وفي ذلك ثابت عن معاذ بن جابا ان الله حكم قسم هلك المرتبون وهو الحكم السحرقين السؤال بقى فيه هل ينهز ذلك لجواز الاستقاق لا احنا مقول اسم هنا بيبقى من داب الخبر فلانه مردس نفسه مرفوع عن نابع عليه السادة والسلاك فيه ايه في السادة السادة المرية فيه منها هنا نسخيات بس هزونا لجواية المحاضرة ده في اليوذات المحاضرة 32 خوايث والله طيب. قال أحد القائلين عند الكلام عن أسماء الصفات ماذا تقول في الآية تقول كل شيء هالك معنى ذلك أن كل شيء هالك بما في ذلك بقية الأعضاء للوجه سنرجو فضيلتك والتوضيح ذلك نحن تقللنا عن كلام ذلك لكلاء فإن نقول بقائز الوجه ليه ويبقى وجه ربك لأن احنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى برق ببقائه متصفا ومن اشرف الصفات صفه الايه الوجه فلما يقول وجه ربك يعني تفهم ان الصفات ببقاء ولا بيبقى ببقاء فالوجه واليد والعين وكل ما النفس من صفات باقيه ببقاء الله ويبقى وجه ربك يبقى الصفات الله عزته باقيه ببقاء لكن اهل الجنه باقون بيبقاء الله فبإبقاء الله يمكن أن يثنق والله وعد أنه سيبتيل لكن في أي لحظة يبقى آخر الذي ليس يستبعه فيه إنما بقاء الوجه فهو لأنه ببقائه سبحانه وتعالى إطلاق الخاص ورد العالم نعم يا سبحة سفة الكلام لله بحق مصوتها لهذه الخروف العربية بدون تشبيه هل السق كالعينين من من انا مش فاهم السؤال تحت طب تقريبا يعني الثقب زي العينين او العين من اثنين او هي واحده لا الثقب احنا ما نعرفش اللي ورد من النص نقول بيه لو ورد لفظ ان الثقب مسنن نقول ورد مفرد نقول بس لان احنا العقيده مبنية على تصديق الخبر أما الكلام بحرف وصوت مع الحروف العربيه في العربيه بتتشويه ربنا يتكلم كما يشاء يتكلم كما يشاء ويكلم من شاء من خلطه كما شاء وكيف شاء فما تقول إيش بيتكلم بالعرب ولا من الإنجليزي يتكلم كما يشاء كلمة كما يشاء دي شامنا كل الأشياء بس كده برضو بس إزاي بيتكلم مع ربش إحنا بيتكلم صوت العربية حرف وصوت من خلال المقاطع الخروف المعتمدة على حركة اللسان مع خروف الهواء والأحبال الصوتي أرضنا سبحانه تعالى بيتكلم إزاي والله مع ربش لما شوف أقوله ولو لقيت مسيحة أقولك زي فلان فأنا لا شفت ولا شفت له مسيح ليس أتكلم كما يليكه جلالي مش فلا برضه يخلص هيتصدق ها فعنده علماء العقائد المصطلحات لشبه بعضه لا كلمة واجب الوجود لم يرد بها خضر انما الموجود من دبل خبر المقصود بالخبر ايه دي شيء ثاني اللي الخبر عن الله على الثواتل بما لم يرد نص في كتابه والسنه اي زي التاني ده غير الخبر اللي بيقول عليه النقل نعم ممكن نقول ان وجه الله باق من الله وليس باق من اتقائي لمخلوقاته وجه الله باق من ليس باق بانتقائي ما ليس باق بانتقائي لكن لمخلوقاتي ديت شيء يبقى كويس كي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واني اتوب اليك مين اذا الساعه بتتغير في التوقيت يبقى الثلاث اللي جايين الساعه النهارده بعد المغرب ولا لسه بعد المغرب يعني ركز انت اذا الساعه غيرت يبقى بنوع بعد الايه المغرب اللي هم ايه صحول الله. اللي اخذ المرة اللي فكت ما ياخد شتاك. <تصفيق>